كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ على نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۚ وَالْفَاثُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَنُتِم اعداء ان فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النع وَكُتُمْ على شَفَاحفْرَةم مِنْ النَّارِ فَأَمْ قَذاَكُمْ مِنهَا كَذَلِكَ يُبَيينُ اللَّهُ لَكمْ آيَاتِه لَ عَكُمْ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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ